لآن ل ا شركه آ ن أعوذ الهدى الخجيم شركه دعويه ن ا ا ل م ض غير ربحيه ذات و مضمون ع ا م رزقناهم ا ق ن ي ف ف ل اجتماعي ت نفس م أ خ لهم

فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء, جزاء بما كانوا يعملون

افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جنات, فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون

وان ََ أ م الذين ا ََِّ فسقوا ََُ فماواهم ََ أ َُ النار َّ كلما َََُّ ر َ ا د و ا أ َ ن يخرجوا َُُْ منها َِْ

ك ل م ا ا أ ر د و ا أن ي خ ر ج و ا م ع ه ا ي ل ن ا ب ل ق ي ل ل ه م ذ و ق م ا ل ا ا ل ا م ي ه

الذي ك ن ت م به ت ك و س و ن ه النابلسي ن ا ل ع ل و م ا ل ا س ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن

ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ثم أ ع ر ض عنها إ ن ا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض ذكر ربه بآيات ثم

وجعلنا منهم أ ئ م ه يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقمون إ ن ربك هو يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

إ ن في ذلك ل آ ي ا ت أ ف ل ا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء إ ل ى الارض الجرز

أ ن ا نسوق الماء إ ل ى ا ل أ ر ض الجرز فنخرج به, فنخرج به زرعا تاكل منه أ ن ع ا م ه م وانفسهم أ ف ل ا يبصرون